بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن زد ذك بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا شيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة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 من رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند هنالك مهزوم الأحزاب. كذبت قبلهم قوم لوحين وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إنه إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة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 وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ <سؤال> وَلَا تُشْطِط وَاهْدِنَا إِلَىٰ صِرَاطِ الَّذِينَ هَدَيْتَ ۚ إِنَّ هَٰذَا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 فظنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَوْفَرَ رَبَّهُ وَقَرَّ رَاقِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَاء وَحُسْنَ مَآبَ يَا دَاوُدُ إِن ك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.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 ذالكا الظن الذين كفروا فليل للذين كفروا من نار ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتطين كالفجار Kitabı anzalnahu ilek mubarek ol iyya diberu ayethi ol iyya tezker aülul albab إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فقفق مسحا بالسوق والأعناق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 Fasخرna له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد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 السَّنِي الشَّيْطَانُ بِنَصْبٍ وَعَذَابْ تَرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَذَا مُتَسَلِّمٌ دَارِ دُونَ وَشَرَابْ ووهبنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الألباب. فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم حق ويعقوب أُولِي الأيدي والأبصار إننا أخلصناهم بخلصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسعوذ الكفل فكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 بُسَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْوَثِيرُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَلَّتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 خلقته من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي إلى يوم الدين قال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 La amla an jahe nama min k wa min tab'ag k minhum ajma'een. Ul ma asalukum O, بعدe